بسم الله الرحمن الرحيم زاد المسافر وأنيس المسامر من كتاب المختار من فرائد النقول والأخبار من اختيار وتعليق محمد عوامة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 وأرجو لك إن كنت مسافرا سفرا سعيدا وعودا حميدا وإن كنت مقيما عيشا رغيدا وعملا مجيدا تقدم إليك هذه النفحات الملتقطه من آلاف الصفحات تداعب النفس وتسلي روح من صميم الحكمة ومن قلب المعرفة مشوعة باللفظ الجذاب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 وتشغل وقتك بالمسيب، وفقه الله في سفرك وحضرك ووقاك شر الحوادث، اوصيك بذكر الله، وأرجوك الدعاء بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور. أخي المسافر عزيز المسامر زادك في هذا الشريط. من كتاب المختار من فرائض النقول والأخبار من اختيار وتعليق محمد عوامه ونشر دار البشائر الإسلامية من هدي القرآن الكريم أولو الألباب حالهم دعاؤهم جزاؤهم بسم الله الرحمن الرحيم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 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فقد وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوسنا مع الأبرى ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فضل من علم وعلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيس الكثير أصاب ارضا فكان منها نقيه قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أن الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها فذلك مثل من في دين الله ونفعه ما دعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقضى هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم قثر الجليس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير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 قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين فرغ من صلاته قيام الليل اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فاني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد اللهم جعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن شماري ونورا من فوقي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 نزل بنا بيت بدوي، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حذبهم على الصلاة فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا فلما انقضى النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفيا لا يألو أن ائتي عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فقالت والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتي شيء يأكله احد من الناس فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ختف فقال البدوي إن أهل البادية معانون على زماننا لسنا بأهل الحاضرة إنما يكفي القبضه من التمر يشرب عليها من اللبن أو من الماء فذلك الخصب، تمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت كنا نسميها ثمر فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها ثمر ثمر فأقبلت إليه تحمحم فأخذ برجلها بسم الله ثم اعتقلها بسم الله ثم مسح صورتها بسم الله فحطت فدعاني بمحلب فأتيته به فحلب بسم الله فملأه فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة ثم أراد أن يضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عل ثم اراد يضعه فقال له عل فقرره عليه حتى امتلا وشرب ما شاء ثم حلب بسم الله وملأه وقال ابلغ عائشه رضي الله عنها هذا فشربت منه ما بدا لها ثم رجعت اليه فحلب فيه بسم الله ثم أرسلني به إلى نسائه كلما شرب منه رددته إليه فحلب فيه بسم الله فملأه ثم قال ادفعه إلى الضيف، فدفعته إليه فقال بسم الله فشرب منه ما شاء الله ثم أعطاني فلم آل أن أضع شفتي على درج شفته، فشربت شرابا احلى من العسل وأطيب من المسك ثم قال اللهم بارك أهلها فيها من تاريخ واسط لأسلم بن سهل الواسطي من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إن قليل فلم يدل أبو بكر يضحف حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته وقام أبو بكر خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا وعطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منهم فاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشقون في موته ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبه بن ربيعة فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة تيم يكلمون أبا بكر حتى جاء فتكلم آخر النهار فقال ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسوا منه بألسنتهم وعدلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به الحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا علم لي بصاحبه فقال اذهبي الى ام جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه فخرجت حتى جاءت ام جميل فقالت ان ابا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله فقالت ما اعرف ابا بكر ولا محمد بن عبد الله وان كنت تحبين ان اذهب معك الى ابنك قالت نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا جنيفا فذرت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسط وكفر وإني لارجو ان ينتقم الله لك منهم قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذه أمك تسمع قال فلا عين عليك منها قالت صالح قال أين هو قالت في دار الارقم قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وأكب عليه المسلمون له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة فقال أبو بكر بأبي وأمي يا رسول الله ليس ببأس إلا ما نال الفاسق من وجهي وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك فدعوها إلى الله ودعو الله لها عسى ان يستنقذها بك من النار فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأسته بالأطفال من رعيدته قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدمت رفقه من التجار فنزل المصلى فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف هل لك ان نحرسهم الليلة من الساق فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال اتق الله وأحسني إلى صبيك ثم عاد إلى مكانه فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فاتى أمه فقال ويحكي, ويحكي إني لأراك ام سوء ما ارى ابنك لا يقر منذ الليلة قالت يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأدى قال وين قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطم قال وكم له قالت كذا وكذا شهرا قال ويحك لا تعجلي فصل الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال يا بؤس لعمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أمر مناديا فنادى ألا تعجلوا صبيانكم عن التقام فانا نفرد لكل مولود في الإسلام وكسب بذلك إلى الآفاق إنا نسرد لكل مولود ولد في الإسلام سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه قال خالد بن معدان استعمل علينا عمر بن الخطاب بحمص سعيد بن عامر الجمحي فلما قدم عمر حمص قال يا أهل حمص كيف وجدتم عاملكم فشكوه إليه قالوا نشك أربعا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار قال عمر أعظم بها وماذا قالوا لا يجيب احدا بليل قال وعظيمة وماذا قالوا وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا قال عظيمة وماذا قالوا يغمض الغنظة بين الأيام أي يصيبه في كل حين وآخر كرب شديد يجهده حتى يشرف منه على الموت فجمع عمر بينهم وبينه وقال اللهم لا تسيل رأي فيه اليوم أي لا تخيب ثم قال لهم أمامه ما تشكون منه قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار قال عمر ما تقول قال سعيد والله إن كنت لاكره لا ذكره ليس لأهلي خادم فأعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي ثم اتوضا ثم أخرج إليهم فقال عمر ما تشكون منه قالوا لا يجيب احدا بليل قال عمر ما تقول قال سعيد إن كنت لاكره لا ذكره إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل قال عمر وما تشكون قالوا إن له يوما في الشهر لا يخرج إلينا فيه قال عمر ما تقول قال سعيد ليس لي خادم يرسل ثيابي ولا لي ثياب أبدلها فأجلس حتى تجف ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من آخر النهار قال عمر ما تشكون منه قالوا يغمز الغنظة بين الأيام قال عمر ما تقول قال سعيد شهدت مصرع خبيب بن عدي الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم حملوه على جزعة فقالوا أتحب أن محمدا مكانك فقال والله ما أحب أني في أهلي وذلدي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شيك بشوك ثم نادى يا محمد فما ذكرت ذلك اليوم وكرت نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبدا فتصيبني تلك الغنظة فقال عمر الحمد لله الذي لم يفيل فراسة فبعت إليه بألف دينار وقال استعن بها على أمرك فقالت امراته الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك فقال لها فهمك في خير من ذلك ندفعها إلى من يأتينا بها احوج ما نكون إليها قالت نعم فدعا رجلا من اهل بيته يثق به ففرها صورا ثم قال انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان وإلى يتيم آل فلان وإلى مسكين آل فلان وإلى مبتلى آل فلان فبقيت منها ذهب فقال انفقي هذه ثم عاد إلى عمله فقالت ألا تشتري لنا خادما قال سيأتيك أحوج ما تكونين إكرام الله لأهل الحديث من غريب ما اتفق للإمام الحسن بن سفيان النسوي أنه كان هو وجماعة من أصحابه بمصر في رحلتهم إلى الحديث فضاق عليهم الحال حتى مكثوا ثلاثة أيام لا يأكلون فيها شيئا ولا يجدون ما يبيعونه للقوت فاضطرهم الحال إلى تجشم السؤال وأنفت أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع والحاجة تضطرهم إلى تعاطي ذلك فاقترعوا فيما بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأمر فوقعت القرعة على الحسن بن سفيان هذا فقام عنهم فاختلى في زاوية المسجد الذي هم فيه فصلى ركعتين اطال فيهما واستغاث بالله عز وجل وسأله باسمائه العظام فمن انصرف من الصلاة حتى دخل المسجد شاب حسن الهيئة مليح الوجه فقال اين الحسن بن سفيان فقلت انا فقال الامير طولون يقرأ عليكم السلام ويعتذر إليكم في تقصيره عنكم وهذه مئة دينار لكل واحد منكم فقلنا له ما الحامل له على ذلك فقال إن إنه أحب أن يختلي اليوم بنفسه فبينما هو الآن نائم إذ جاءه فارس في الهواء بيده رمح فدخل عليه منزلة ووضع عقب الرمح في خاصرته فوكزه وقال قم فادرك الحسن بن سفيان واصحابه قم فادركهم قم فادركهم فانهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني فقال له من انت فقال انا رضوان خازن الجنه فاستيقظ الأمير وخاصرته تؤلمه الما شديدا فبعث بالنفقة في الحال إليكم ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك المسجد ووقفه على الواردين عليه من أهل الحديث جزاه الله خيرا من أخلاقهم الدين النصيحة أرسل أبو عبد الله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه خادما له ليشتري له فرسا فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء بالفرس وبصاحبه إلى جرير لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من ثلاثمائة درهم أسريعه بأربعمائة درهم قال ذاك إليك يا أبا عبد الله فقال جرير فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة درهم ثم لم يزل يزيده مئة فمئة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم جاءت امرأة الى يونس بن عبيد وكان يبيع الخز بجبة خز، فقال لها بكم هي؟ قالت بخمس درهم. قال هي خير من ذا؟ قالت بست قال هي خير من ذلك فلم يزل يدرجها حتى بلغت ألفا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الإمام القاضي أبو بكر. محمد بن عبد الباقي الأنصاري رحمه الله كنت مجاورا بمكة حرسها الله تعالى فأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع فوجدت كيسا من إبريسا يعني حرير مشدودا بسرابة من إبريسا أيضا فأخذته وجئت به إلى بيتي فتحلته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أرى مثله فخرجت فإذا الشيخ ينادي عليه ومعه خلقة فيها خمس دينار وهو يقول هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ فقلت في نفسي أنا محتاج وأنا جائع فأخذ هذا الذهب فانتفع به وأرد عليه الكيس فقلت له تعال إلي فأخذته وجئت به إلى بيتي فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشرابة وعلامة اللؤلؤ وعدده والخيط الذي هو مشدود به فأخرجته ودفعته إليه فسلم إلي الخمسمائة دينار فما أخذتها وقلت يجب علي أن أعيده إليك ولا أخذ له جزاء فقال لي بد أن تأخذ وألح علي كثيرا فلم أقبل ذلك من فتركني ومضى وأما ما كان مني فإني خرجت من مكة وركبت البحر فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت اموالهم وسلمت أنا على قطعة من المركب فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب فوصلت إلى جزيرة فيها قوم فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأ فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال علمني القرآن فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال قال ثم إني رأيت في ذلك المسجد اوراقا من مصحف فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لي تحسن تكتب فقلت نعم فقالوا علمنا الخط فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب فكنت أعلمهم فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بها فامتنعت فقالوا لا بد وألزموني فأجبتهم إلى ذلك فلما زفوها إلي مددت عيني انظر إليها فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقها فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه فقالوا يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد ولم تنظر إليها فقفصت عليهم قصة العقد فصاحوا. وصرخوا بالتهليل والتكدير حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة فقلت ما بكم فقالوا ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد هو أبو هذه الصبيه وكان يقول ما وجدت في الدنيا مسلما إلا هذا الذي رد علي هذا العقد وكان يدعو ويقول اللهم اجمع بينه وبيني حتى أزوجه بابنتي والآن قد حصلت فبقيت معها مدة ورزقت منها بولدين ثم إنها ماتت فورثت العقدة أنا وولداي ثم مات الولدان فحصل العقد لي فدعته بمئة ألف دينار وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك المال حوار بين عالم وأمير قال الضحاك بن موسى مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة المنورة وهو يريد بكة فأقام بها أياما فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له سليمان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 أصاب الشيخ وأخطأت قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال اصبت فكيف القدوم غدا على الله قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالابق يقدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله قال اعرض عملك على كتاب الله قال واي مكان اجده قال ان الاضرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم قال سليمان فاين رحمه الله يا ابا حازم قال أبو حازم رحمة الله قريب من المحسنين قال سليمان فما تقول فيما نحن فيه قال يا أمير المؤمنين أو قال له سليمان لا ولكن نصيحة تلقيها إلي قال يا أمير المؤمنين إن آباءك قهر الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضا لهم حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة فقد ارتحلوا عنها فلو شعرت ما قالوا وما قيل لهم فقال له رجل من جلساء بئس ما قلت يا أبا حازم قال, قال ابو حازم كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه قال له سليمان هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك قال أعوذ بالله قال له سليمان وماذا قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات قال سليمان لي. قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة وإن كان عدوك فقض بناصيته إلى ما تحب وترضى قال له سليمان قط قال أبو حازم قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله وان لم تقم من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر فلما خرج أبو حازم من عند سليمان دعت إليه بمئة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير فردها عليه وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا لما ارضاها لك فكيف ارضاها لنفسي وكتب إليه أيضا إن كانت هذه المئة دينار عوضا لما حدثت فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وإن كانت لحق في بيت المال فلي فيها نظراء فإن ساويت بيننا وإلا فليس لي فيها حاجة وقاية الله أغنت قال محمد بن يزيد الأنصاري بعثني عمر بن عبد العزيز حين ولي فأخرجت من في السجون من حبس سليمان ما خلا يزيد بن أبي مسلم فنذر يزيد دني فلما مات عمر بن عبد العزيز والله يزيد بن عبد الملك إفريقية وأنا بها فأخذته فأتي بي في شهر رمضان عند الليل وفي يد يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب. فقال محمد بن يزيد قلت نعم قال الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد فطالما سألت الله أي يمكنني منك قلت وأنا طالما سألت الله أن يعيذني منك قال فوالله ما أعاذك الله مني والله لو أن ملك الموت سابقني إليك لسبقته والله لا أكلت هذه الحبة حتى أقتلك وأقيمت صلاة المغرب فوضع يزيد العنقود وتقدم ليصلي فصلى ركعة فتار به الجند فقتلوه وقالوا لمحمد بن يزيد خذ أي الطريق شئت لماذا لا يستجاب دعاؤنا قيل لإبراهيم بن أدهم ما دالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى ادعوني استجب لكم قال لأن قلوبكم ميته قيل وما الذي اماتها قال ثمان خصال عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده وقلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي وقلتم نخاف النار وأرهقتم أردانكم فيها وقلتم نحب الجنة ولن تعملوا لها وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم واسترشتم عيوب الناس امامكم فاسخطتم. ربكم فكيف يستجاب لكم من عاشر العلماء يكرم رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم فقلت له أنسق أم عبير لقد سيرتني بالحب مبرم أجاب الطين إني كنت تربا فحبت الورد صيرني مكرم الفت أكابرا وزددت علما كذا من عاشر العلماء يكرم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وسبب اجتهاده في العلم عن عبد العزيز بن خالد قال سمعت الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يقول كنت في أول الامر لا أدخل في هذا العلم هذا الدخول اي لا اتعمق هذا التعمق حتى رايت في المنام كاني انبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج عظامه وأؤلف بعضها على بعض فانتبهت من النوم وبي من الغم والبكاء ما الله به عليم وكنت انبش القبور وقد جاء فيه ما جاء ثم من بين القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكت عن الجلوس ولزمت البيت وتبين ذلك في حتى عادني إخواني فقال بعضهم لي قد نرى عروقك سالمه وما نرى فيك أثر المرض فكيف هذا فاخبرته برؤياي فقال يكون خيرا إن شاء الله فقال ها هنا صاحب لابن سيرين عالم بالرؤية ندعوه لك فقلت لا أنا آتي فأتيت فقال هذه الرؤيا لك فقلت أنا رأيتها فقال إن كان ما تقول حقا لتعملن في إقامة السنة عملا لم يسبق كبه أحد ولتدخلن في العلم مدخلا بعيدا فلما سمعت ذلك منه اجتهدت في هذا العلم هذا الاجتهاد اللهم اجعل عاقبته إلى خير الإمام الشافعي رضي الله عنه وأول اتصاله بالإمام مالك عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول خرجت من مكة فلزمته ذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ بلغتها وكانت أصح العرب فأقمت معهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم فلما أرجعت إلى مكة جعلت انشد الأشعار وأذكر أيام الناس فمر بي رجل من الزهريين فقال لي يا أبا عبد الله عز علي الا تقول في العلم والفقه هذه الفصاحة والبلاغة قلت من بقي ممن يقصد فقال مالك بن أنس سيد المسلمين قال فوقع ذلك في قلبي وعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكه وحفظته ثم دخلت على وال مكة فأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس فقدمت المدينة فبلغت الكتاب فلما قرأ والي المدينة الكتاب قال يا بني, يا بني إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك فإني لست أرى الذل حتى أقف على بابه فقلت إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر فقال هيهاك ليت أني إن ركبت أنا ومن معي وأصابنا تراب العقيق يقضي حاجتنا فواعدته العصر وقصدنا فتقدم رجل وقرع الباب فخرجت إليه جارية سوداء فقال لها الأمير قولي لمولاك إنني بالباب فدخلت فأططأت ثم خرجت فقال إن مولاي يقول إن كانت مسألة فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. فقال لها الأمير إن معي كتاب والي مكة في مهم فدخلت ثم خرجت وفي يدها كرسي فوضعت فإذا بمالك رجل شيخ طوال قد خرج وعليه المهابة وهو متطلس فدفع إليه الكتاب فبلغ إلى قوله إن هذا أي الشافعي رجل شريف من أمره وحاله فتحدثه وتفعل وتصنع فرمى مالك بالكتاب من يده وقال يا سبحان الله قد صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل قال فرأيت الوالية وهو يهابه أي يكلم فتقدمت إليه فقلت أصلحك الله إني رجل مطلبي من حالي وقصتي فلما أن سمع كلامي نظر الي ساعة وكانت لمالك فراسة فقال لي ما اسمك فقلت محمد فقال يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن فقلت نعم وكرامة فقال إذا كان غدا تجيء ويجيء معك من يقرأ لك الموطا فقلت إني أقرأ ظاهرا قال فغذوت عليه وابتدأت فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي يقول يا فتى زد حتى قرأته عليه في أيام يسيرة ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه